Innulahina ajarum kau min al-ladina amanu yabhakun, wa'iza mero bihum yatgamazun, wa'iza uqlabu ila ahlihum uqlabu fakihin, wa'iza rauu mualu وسين عليهم حافضين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الاراهك يوم قرون هل ثوب الكفار ما كانوا لإلاف بريش إلاف فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدو رب هذا البنيت الذي أطعمهم من جوعهم وأمنهم